رجال لا ترهيهم تجارة ولا بلع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة Quan kon ne Allah حتى <تصفيق> إذا جاءه لن يجده La un ظلمات بحضها فوق بحض إذا أخرج يده لم يكد يرابا ومن لم لم <تصفيق> ترى سَمَاءٌ كَوْنٌ أَرْضٌ وَإِلَهُ اللَّهِ الْمُنصُورُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ غَالِظُ فتراً وذق <تصفيق> يفترد من خلاله فتراً فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سما برقه